تكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاءت تاخذا الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل ونهار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 هُنَّ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآخْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا